قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم فإذا هم ينظرون وقالوا يا هذا يَا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من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 هم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذالك نفعل بالمجرمين إنهم تانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إذا قِيلَ لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإن لتركون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 معلوم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين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 قال قائل منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين ا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل أنتم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ رَبِّ إِنَّكِ تَلُودِينْ قَالَتْ رَبِّ إِنَّكِ تَلُودِينْ نِعْمَةُ ربي لكنت مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العامل أذلك خير أم شجرة الزقون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 فانهم لا منها فمالكون منها البطون ثم ان لهم عليها شوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفؤابا لقد غل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم مذرين فانظر كيف كان عاقبة المذرين إلا, إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرطنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إِنِّي سقيم فتولوا عنه مذبرين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 قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناه الاسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني رأسي المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبد تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم و له للجبين وناديناه أيّي وصدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 وذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منمنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون فتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين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 وَإِنَّ لَهُ قَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أَلِ البنات ولهو البنون أم خلقنا الملائكة إنسانهم وهم شاهدون ألا هم من اذقهم ليقولون ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصفق البنات على البنين ما لكم ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذكرى مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ